ياللي بتلوم على العشاق اعذره اهل المحابة في نار تعذره لو دقت طعم الفلاق والحب تعذره عاشوا سهارة بطول الليل على حالهم الهان والمونا صبح الالمين حب قول الليل الغرام اصل الكلام حاله اذا شف حالهم معد محبوب التعب وعن صورهم طيب